بوك تو سورك ويسم ثمانية واربعون ثمانية واربعون شجوم روبمو وفيتبوستي أنشطة العطلات أنشطة العطلات بلاش تشيستي هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ можна там купатися هل تمكن فيه السباحه هل تمكن فيه السباحه؟ تامن بيسبيتشنو купатися هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ Можна тут взяти парасольку на прокат? هل يمكن هنا استئجار мظلة шамсія? Можна тут взяти шезлонг на прокат? هل يمكن هنا استئجار курсій бахар? هل يمكن هنا استئجار курсій бахар? Можна тут взяти човен на прокат Я б охоче зайнявся серфінгом. Я б охоче попірнав. Ohebu an Я б охоче покатався на водних лижах можна тут взяти на прокат дошку для серфінгу. هل يمكن استئجار زلاجه الموج؟ можна тут взяти на прокат водолазне спорядження هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ можна тут взяти на прокат водні лижі هل يمكن استئجار, استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ يا تيلكي початкивець. انا مجرد مبتدئ. انا مجرد مبتدئ. يا у цьому трохи обізнаний. انا في مستوى وسط. انا في مستوى وسط. я знаюся на цьому. استطيع التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا ده لжный підйомник اين التلفريك اين التلفريك شي مايش تي بر سوبي ليجي هل معك زلاجاتكي هل معك زلاجات السكي чи маєш ти при собі лижні черевики? Галмака хіза елскі? Галмака хіза